أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لَا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت